3. استمع إلى الحوارين التاليين وقرأهما مع زميلك محمد صلى الله عليه وسلم نبينا من هو محمد يا أمي؟ هو رسول الله علم الناس الإسلام المسلم يحب محمدا صلى الله عليه وسلم ماذا تعرف عن الرسول يا خالد؟ ولد محمد صلى الله عليه وسلم في مكة أبوه عبد الله مات قبل ولادته اسم أمه آمنة